ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده حمد الله زهاله الحمد لله اولى ما تغرى الناطق به فله وافتتح كلمه عظمت مننته وعمت رحمته ونفذت مشيئته وسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته نحمده بجميع محامده ولنثني عليه في بادئ الامر وعاقبه ونشكره على وافر عطائه ورفده الحمد لله على آلاء نحمده والحمد من نعمه هل خصنا بخير انبيائه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ذو المقام المحمود والحوض المورود صلوات الله وسلامه عليهما أورقعود وقحقهت العود وامتلأت سدود ولبست برود وصدقت وعود وأبرمت عقود يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف المرحبة يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يحرب يا رب صل على النبي وآله صلاة دائمة إلى يوم الدين صل على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة صلوا على من ضللته غمامة والجر حن له ونصر بالصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبام لب أو تحلل محرمه وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين همهم هم. والتابعين لهم بإحسان فهم نقلون ما حفظوه منهم عنهم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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون فإن لكل امرئ من ذهره ما تعود وعادة المؤمن أن يركع لربه ويسجد وأن يجعل الإنفاق والصوم جنة وأن, وأن ينوي الحج ويفعله ولو مرة واحدة وأن يكون دأبه الامتثال إلى واحد فرد دائم غيره لن يخلدا فيا حبدا رجل قبل حجه يا حبدا كما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لذلكم أيها الأحبة ارتأينا أن ننحو بالخطبة ذي إلى موضوع هو حديث الساعة وخير منهل يرده الباعة فما خاب تاجر أقرض المولى بذي الطاعة ودان بالتقوى فزان دينه وسبق عليه كتابه واستمر على عمله الحميد إلى قيام الساعة وإني وإن أسهبت في كلام على هذا الركن الخامس من أركان الدين ما كنت ما كنت لأوفيه حقا ولو نازعت سحبال منطقا وليس من الحكمه تركل جل لعدم درك الكل والنمل يحذر فيما قد حمل فاسال الله لولا عز وجل الا يكون اضمابا ممل بل ايجاز مقيل فعونا يا الهي منك عونا اجرني من الاخفاق واسمح بمطلبي ولا تخزني يا رب بين البريه ضيوف الرحمن لقد فرض الحج وسنة العمرة مرة وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف وصحتهما بالإسلام هذا كلام مقتطف من الشيخ خليل رحمه الله تبارك وتعالى فرض الحج أي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي السنة السادسة من الهجرة فرض هذه فرضت هذه الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فره أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل وهو من المبهمات فقام رجل وقال كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد السؤال مرة أخرى كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في الثالثة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لا ولو قلت نعم لوجبت أي الحج ليس مقروضا كل عام هذا دليل من النص النبوي والراجح في مسألة الفورية للحج والتأخير أنه يجب التعجيل لقوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فعليه أن يتعجل أو من أراد الحج فليتعجل رواه الإمام أبو داود في سننه ومن المعلوم لدى المسلمين أن الإسلام يعني في حالته كلها أو في الأعمال الإسلامية كلها يفرض الأعمال تكون فيه بالتأني إلا في سبع مسائل استثناها الكقهاء حيث يقول بعضهم إذ نظمها في بيت بادر بتوبة قراءة والدفن بكر صلاة مع جهاد ديني أي هذه المسائل السبعة هي التي يجب فيها المبادرة والسرعة ولا يجد فيها التأني التوبة فالإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا مرتكب معصية من وقته آنئذ توب إلى الله تبارك وتعالى حالا آنا ولا تقول أؤجل التوبة إلى غد بتوبة القرى هو ما يقدم للضيف هو معروف الدفن إذا توفي أحد فلا مد من التعجيل في دفنه بكر يعني إذا كانت عندك بكر وطلب خطبتها شاب مسلم ترضون خلقه ودينه فزوجه كما يقول النبي سسلم إلا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه بكر صلاة إذا سمعت المؤدن يؤدن للصلاة فوجب عليك أن تلبي نداء الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله بالجمعة أو غير الجمعة لا بد أن تسعى إلى ذكر الله والحج كذلك إلا أن بعض العلماء قال يعني الحج لا يجب بالفورية ولكن مع التراحي يعني إذا توفر لديك المال والقدرة على الحج واستطعت أن تحج فلا يجب عليك آنذاك. ولكن لو أخرته لا يضر ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الحج فليتعجل دين والمسألة السامعة هي الدين إذا كان في عنقك دين لأخيك المسلم فلابد أن تقرضه أن تسدد دينه واعلم أن التأني واجب في الإسلام إلا ما استثنى في سبع مسائل كما ذكرناه فعلى من يولي وجهه شطر البلد الأمين أن يقتدي بالنبي الأمي الأمين أولاً بأخذ كل الأهبة والاستعداد ثانياً لمن يعولهم ما يلزمهم من مال وعتاد وما يكفيهم إلى يوم العودة أي عودته وهو يوم النعاد ثانياً التوبة النصوح لابد علاماً يقصد هذا البلد الطاهر الحرم الأمين حرم المكي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب سواء كانت صغيرة أي من الصغائر أو من الكبائر أو مظلمة عند أخيه لا بد أن يتوب والتوبة بشرطها الثلاث أن, أن, أن, يعني أن يقلع عن الذنب ثانيا أن لا يعود إليه أبدا ثالثا أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إلى الذنب فتبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزم الاكيد على ان نعصي الله اللهم اننا نعوذ بك من الحول بعد التوب وان يتوب توبه نصوحه بتذكر العهد بتذكر العهد اذ كان الانسان مده حام في صلب ابيه ادم فقلنا جميعا شهدنا بربوبيتك ربنا قص الله تبارك وتعالى هذا المشهد إذ قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم جريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فقلت بلى وقلت بلى وقال العالم بلى وقال الناس من أول عهد الخليقة إلى أن تقوم الساعة بلى شهدنا بربوبيتك ربنا وأقررناه ثم إن عليه أن يتحلل من جميع المظالم وهذا هو الرقم الرابع من أركان التوبة أن أنه يعني التوبة إذا كانت من العبد وربه أن يتوب فلها ثلاثة شروط وإذا كانت تتعلق بحق آدمين فلابد أن يتحلل من المظالم ومن العجائم عباد الله والعجائب جمة أن كثيرا من الناس يظنون أن الحجة المبرورة يكفل جميع الخطايا حتى المظالم اعلموا أن الحج لا يكفل مظالم لا بد أن ترد المظالم إلى أهليا ثم تحج لعل بعضهم قد فهم حديث من حج قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يركث ولم يفسق خرج من ذنوبه خرج من حجه كيوم ولدته أمه لا ولكن المظالم لا بد ان تردها الى اصحابها ويعني تحضرني قصه وهو يعني شخص اعرفه ينهب الاموال وياكل الناس وياكل اموال الناس بالباطل هو كسرق الارض فلما قيل له شخص فقال له يا اخ ماذا تفعل لا بد عليك من مظالم قالوا بالدرجه دابا ضرب عليه بابهم شي حاجه قالوا اللي كانت ما بينه وبين الناس كامل أبدا فلا بد أن يتحلل منها فتحللوا منها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة والنشرع في مناسك الحج أيها الإخوة المسلمون عباد الله وحيث إن المؤمن مأمور بأن يكون كشامة بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم كن كشامة بين الناس فإن الإسلاما سن مشروعية الغسل على كل فرض قصد المسجد الحرام حاجا أو معتمرا فليغتسل الحاج اغتسالا شاملا براغل ثم يلبس رداء وإزارا ونعلين لقول ابن عاش رحمه الله إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبشروع يتصل والبسريدان ونزراتان نعليني واستصحيبي الهديا وركعتيني بالكافرون ثم الإخلاص هما فإن ركبت أو مشيت أحرما ثم لا يزال لسانك رقبا بذكر الله حتى تصل إلى ميقات أهل, أهل, أهل بلدك المغرب وهو الجحفة فتحرم ملبيا مهللا بقولك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نبيك اللهم نبيك كما هو معهود لذيكم ثم يدخل في الحج بأحد النسك الثلاثة وأفضلها ما فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد روى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كنا في حجة الوداء فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره هذا يعني منا من أهل بعمره هذا يسمى التمتع ومنا من أهل بحج وعمره أي القران ومنا من أهل بحجه وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجه إذن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا قلنا أحد النسك الثلاثة التي هي الإفراد والتمتع والقرام وامر النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت السيده عائشه رضي الله عنها من كان مع بقوله من كان معه هدي فليحل بالحج مع عمرة ولا يتحلل منهما حتى يتحلل منهما جميعا وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان قد تمتع بقوله صلى الله عليه وسلم لولا اني استقبلت من امره ما استدبرت لسقت الهدي ولا جعلتها عمره إذن النسق الثلاثة كلها وادة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إفراداً وخرج مقرناً وتمنى أن لو تمتع وهلي السنة إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره هذا هو الحديث الحديث هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره فتبقى النسق الثلاثة, الثلاثة لا حر block فلهجا أيها الحاج بالتلبية كلما صعدت أو نزلت أو صليت أو من مكة دنوت كما أنه يستحب للحاج أن يغتسل غسلا خفيفا إن وصل إلى ذي طوى ويدخل مكة من كداء ثانية كداء أو كداء سواسية من كداء ثانية ثم يترك التلبية هناك ومن الأبيات المنظومة في ذلك في هذا المقام رجزاً إذ قال مكة فاغتسل بيذي طوام بيلا دالكنوى منك منك دالثانية تدخلا إذا وصلت للبيوت فترك تلبيتان وكل شغل فاسلكا وأن أول عمل يقوم به الحاج عند دخوله إلى مسجد الحرام الطواف بالبيت سبعا بعد, بعد أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني وليبدا الطواف من الحجر الاسود جاعلا البيت عن يساره مرملا في الثلاثه اي في ثلاثه الاشواط الاولى مصليا ركعتين اثنتين اثنت هذه من من من الطواف خلف خلف مقام ابراهيم مواصلا بين السعي والطواف ويبدا في السعي بالصفا ثم المروه سبعا أي يقف أربعاً على الصفا وأربعاً على المروة ويبدأ مما بدأ الله تبارك وتعالى به إن الصفا ثم المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله يقف أربعاً على كل منهما وليقب في وسطهما واستدم الحجر الأسود وكبر وأتم ثم يرجع إلى عرفة ويستأنف التلبية بعدما كان قد قطعها حين دخوله من باب السلام وينظر حتى وينتظر حتى السابع من ذي الحجة وهو يوم الزينة يسمى يوم الزينة وينصت إلى خطبة الإمام بعد صلاة الظهر وخطبة السابع تأتي للصفة أي الإمام يبين فيها أعمال الحج إلى النهاية ثم من الغد, من الغد يخرج إلى من وهو يوم الترية ويقيم بها يومه إلى الثامن عشر من الشهر حيث يقول وثامين الشهر أخرجن لميلاء أي تمكث بميلاء أو ملاء على روايتين وفي اليوم التاسع يخرج الحاج إلى عرفة ليقف وقفة عرفة التي هي الركن الركين والحصن الحصين الذي لا يتم الحج إلا باتفاق العلماء على أنه من لم يقف بعرفة فقد بطل حجه ولا هدي عليه ولا شيء في في, يعني في الأركان ثلاثة أخرى تسهل بعدما سنذكرها إن شاء الله ثلاثة ثم يقف بعرفة وقل كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج هو عرفة يعني هناك من عرفة الحج بقوله الحج عبادة تلزمها وقوف بعرفة وقف يقول الله عليه وسلم هنا وقفت في عرفة في, في موضع وعرفة كلها موقف قال الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبعد ما تغرب الشمس من يوم, من يوم التاسع من ذي الحجة فانفر لمزدرفه من مكان اي بين جبلين يسمى يسميان المأزمين يسميان المأزمين وتنزل بمزدرفه وتحي ليلتك هنا واحطط وبيت بها واحي ليلتك وصلي صبحك وغلس رحلتك فاذا افضتم من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام وليجعل المشعر على يساره ثم ينتقل إلى ما شرع من أعمال عاشم ذي الحجة يوم النحر من رمي للجمرات ليحصل له التحلل الأصغر وينحر الهديا بعرفات ويقصر ثم ليطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة ليكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر من مسل للطيب والنساء والصيد وغير ذلك وتمت أيها الأخوة مناسك الحج بيدا أنه يبقى على الحج أن يصلي الظهر في منا وأن يرمي ثلاثا بعد يوم النحر أو يومان إن تعجل شريطة أن يخرج من منا قبل غروب الشمس لليوم الثالث من أيام النحر وليعلم الحاج أن هذه الثلاثة أي ثلاثة أيام, أيام تشرق هي أيام أكل وشرب وذكر كما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى واذكر الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تخشرون وافعلك ذاك ثالثا نحي وزد إن شئت رابعا وتم قصد هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإلتاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكروا الله الحبر والله يعلم ما تسمعون الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا إله إلا الله ولي الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ناشر رواء الدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم كل مرئي فيه هو حق اليقين وبعد أيها الأخوة المسلمون إن كلما ذكرنا من ومضات برقية من أعمال الحج فإنها نوع من أنواعه ألا وهو الحج بالإفراد ويبقى الحج بالتمتع والقران نتعرض, نتعرض لذكرهما إن قدر لنا البقاء واللقاء والنصر في القول إلى ما يتملم الفائدة ثم علم أيها الحاج أن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الحج يجزئ بالنيابة وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأن الصبي غير البالغ لا تجزئه حجة عن حجة الإسلام إن حج بعدها أي قبل البلوغ وأن من ترك ركما من من الأركان الأربعة بطل حجه وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفادة والسعي بين الصفاء والمروة وأن الإحرام يمنع الحج من الصيد ومن المخيط ومن المخيط والمحيط بالعضو ويمنعه من الستر للوجه والرأس ويمنع الأنثى من لبس القفاز وتغطية الوجه ويمنع الطيب والدهان ويمنع إلقاء القادرات من ظفر ووسخ وقمل وشعر إلى غير ذلك ويمنع مدعبة المرأة وأن من وأعلم أن من مفسدات الحج الصيد والجماع وترك ركن من, من الأركان من مسطين وأن الحاقظة تفعل كل كل أعمال الحج إلا الطواف بالبيت عباد الله هذا ما وسعه الوقت الضيق وقد ذهب الشباب الريق وها أنا أطوي ما نشرت بساطة وأستغفر الله العظيم لزلتي لقد ولا علي اسرج الجواد لراكبيه وهدت ومهدت الطريقة لمن ينبغي لمن ينبغي او لمن يبغي المناربه وخلاصه القول أيها الاحبه لقد كان لكم في رسول الله اسوه زانت شمسه الفلك وجلت انواره الحلك وفتح الابواب وقال هيتلك فاغنم روضة، وانسو بالخيمة، وضرب الأوتاد، واعقد الأطناق، وانسق الأرج، واربع الحرج، وارتقي بالفرج، وسلم اندب ودرج، وتجاوز اللواء والمنعرج، وكرع في حياضه، وارتع في رياضه، من أين ياريح هذا الشدى، إن كان من حي الحبيب تحبّده، فوداعاً ووداعاً، وإلى ملتقاً، إن لم يحل من حائل، يا سامعاً أصداءها، أي خُطبة، يا سامعاً أصداءها، إن راق فجد، وافتح لها باب الرضا وإن وجدت عيبا فسد يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجينا منها برحمتك واقفل ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا اللهم يا رب ارزقنا في الدنيا حجة وعند سفارات الموت فرحة وفي القيامة وقفة مضللة وعلى السراط وثبة وعلى الحظ شربة ويكلوها فرحة بالجنة يا رب العالمين اللهم yarrzuk bila man haj haj haj al-mabrur wa sari al-mashkoor wa tijara al-lantabur ya ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون ويعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكايل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عامل يقربنا الى حبك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهدنا واهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى آت أنفسنا تقوها وزكها أن تقير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اجعلنا لك باكين لك شكرين لك رهابين لك متواعين اليك مخبتين اليك اواهين مومنين ربنا اقبل حوبتنا واجب دعوتنا واستجب دعاءنا اللهم انا قد دعوناك فاستجب اللهم انا قد دعوناك فاستجب اللهم انا نسالك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملاقون اللهم انا نسالك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملاقون اللهم انا نسالك فرجا الذين المسلمين منهم فيه وملاقه ورضي الله عن الصحابه اجمعين وخصوصا الانصار منهم والمهاجرين اللهم انفعنا لمحبتهم مولانا في زمرتهم ولا تخالفنا اللهم عن ذاتهم ولا عن به يا اكرم مسؤول ويا خير مامول وانصر اللهم من قلدته امر بلادك وجعلته بين عبادك مولانا امين المؤمنين محمد الثالث اللهم يرضي سره ولا عليه اللهم يرضي استحبطانته اللهم يا رب اصلح حال <سؤال> طمأته كلنا ولك هو ولينا اللهم يا رب اصلح أمرنا واحسن خلاصنا وثبت على الصراط اقدامنا اللهم يا ربي يا علينا توبه نصوح اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم اللهم يا ربك اللهم رب ساجسنا ونحمي صغارنا وولي تعالينا نعمك ونحمي كبارنا فلك الحمد فردخل الجنه واحجب عنا نارك سبحانك انت ولينا في الدنيا والاخره توفلنا مسلمين وال النبي الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملذ الاعلى الى يوم الدين صلاه ترضيك وترضيه وترضا بها عنا يا رب العالمين واستغفر الله العظيم اللهم صل الحمد لله الرحيم